مزقهم يا كتائب الاحرار وارفض العيش في ثياب العاري النار في كيان دخيل ليس يحمد مثل النار يا كتائب في ثياب العاري <تصفيق> النار في كيان دخيل ليس يحمد مثل النار عنك كل قيد وقومي حيث تقود جمعنا للثار الثاري عنك كل قيد وقوم حيث تقود جمعنا للثار الثاري في حلمك يرقب فجرا وينادي وينادي متى يفاك ساري وينادي مت يفاك ساري, ساري مزقهم يا كتائب الأحرار وفض العيش في ذياب العار أشعر النار في كيان دخيل ليس كيان دخيل يحمي الديار مثل النار والمحارب عث فيها دخيل تتنادى ماذا يقيل عثاري والمحارب عث فيها دخيل تتنادى ماذا يقيل عثاري استقصت واستباست ظلام وتنادى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 والكل ذئب يتباهى, يتباهى يتباهى في النبي والأغفار يتباهى النبي والأغفار يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار خطبيه في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار خطبيه في كل مجلس أمن وسلام ومتقى أن غادر اليهود ما زل رمزا لجبان لجبان مقامر والدار لجبان, لجبان مزقهم يا كتائب الاحرار وفض العش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل وارفعي رايه رياجات وقولي قد علت همتي وعيل استباري والصعير يتم جهادي وقولي قد علت همتي وعيل استباري عاهده الله أن تقود جموعا تتحدى تتحدى العدو في إسراري العدو صراري مزقهم يا كتائب الاحرار وارفض العيش في ثياب العار اشعلي النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار علمتنا الايام ان نتنادي خير حواري عندما كنا الأيام أن التنادي لذلك لا يدير خير حواري وحديث اللسان من غير فعل يلبس الخانعين يلبس الخانعين الخنعي ثوب الصغار يلبس الخانعين ثوب الصغار مسقهم يا كتائب الأحرار ورفض العيش في ثلاب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار يسول <their> النار من كل بيت وتشعى الخلوب بالأنوار ليزول الظلم من كل بيت وتشعى الخلوب بالأنوار سفألقهم بخير سلاح بجهاد, بجهاد بجهاد يطح بالكفار بجهاد يطح بالكفار مسقهم يا كتائب الأحرار وارفض العشف في ثياب العار أشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي ديار مثل النار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي ديار مثل النار